بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ه ا د ع و ة م ه ي ب ة د ع و ة من الله جل جلاله ل س ك ن دار الخلد و ج ن ة ا ل م أ و ى تعالوا نحرك ا ل أ ر و ا ح بذكر بلاد ا ل أ ف ر ا ح وسيق الذين اتقوا ربهم من ا ل ج ن ة زبرا يا الله اهل ا ل ج ن ة سلام عليكم ف ح ي ا على جنات عدن ف إ ن ه ا منازلك ا ل أ و ل ى وفيها المخيم إ ن ه ا ا ل ج ن ة يا عباد الله حتى إذا جاءوا إ ن ه ا ا ل ج ن ة يا عباد الله وقال لهم خزنتها سلام عليكم, سلام عليكم. طبتم فانخلوها خالدين إ ن ه ا ا ل ج ن ة يا عباد الله يا حبب ا ل ج ن ة و ق ر ا ب ه ا ط ي ب ة وبارد شرابها رياضها مجمع المتحابين وحدائقها ن ز ه ة المشتاقين ا ل عرش الرحمن سقفها والمسك والزعفران تربتها واللؤلؤ والياقوت والجوهر حصباؤها وإذا رأيت ثم ر أ ي ت نعيبا وملكا كبيرا قصر م ش ي أ ن وسندس ا ر تتلألأ و واستفرق و ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة لا م ق ط وفرش ع ممنوعة ة ولا و م ر ف و ع ة وسارع الى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ ع د ت للمتقين قطوفها دانيه ل ل آ ك ل ي ن وطعمها لذه للطاعمين متكئين على فرش بطائنها من استغرق و ج ن الجنتين دار فتوالى عليهم المسرات والخيرات و ا ل إ ح س ا ن ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن ربكم يستزيغكم بحي على ا ل ز ي ا ر ة إ ذ سطع لهم نور أ ش ر ق ت له ا ل ج ن ة فرفعوا رؤوسهم ف إ ذ ا الجبار جل جلاله فيقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن ي لو لم أ ر ض عنكم ما أ س ك ن ت ك م جنتي هذا يوم المزيد فاسالوني فيجتمعون على ك ل م ة واحده ة أرنا وجهك إليه فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره فلولا ان الله تعالى قضى أن ل ا يحترقوا لا لاحترقوا انها الجنه يا عباد الله يا سلعه الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو امكان اجتهد لقد سبق السابقون وفاز الفائزون وتاخر عنها الغافلون النائمون ا ل ق ا د س ي ة تصحبكم مع بلاد ا ل أ ف ر ا ح ل ف ض ي ل ة الشيخ ناصر ا ل أ ح م د والشيخ س ي ن الثقفي ان الحديث عن النعيم المقيم و ا ل إ ي م ا ن الراسخ بالنزل الكريم من الغفور الرحيم هو س ل و ة ا ل أ ح ز ا ن و ح ي ا ة القلوب وحاد النفوس ومهيجها إ ل ى ابتغاء القرب من ربها ومولاها الحديث عباد الله عن ا ل ج ن ة والرضوان لا ي س أ م ه الجليس ولا يمله ا ل أ ن ي س ف ل ن ت أ م ل قليلا في هذا الحديث العظيم أ ع د د ت لعبادي الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر وليسرح الفكر في شيء من نعيم الجنه من خلال كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم راجيا من الله جل جلاله أ ن يكون محفزا للمزيد من العمل والاخلاص كما اساله سبحانه وتعالى ان نكون من اهل الجنه بفضله وكرمه لا ب أ ع م ا ل ن ا وعباداتنا ا ل ق ا ص ر ة ا ل ض ع ي ف ة والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم قال الله تعالى إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان أ ي ه ا المسلمون اعلموا ر ح م ن الله و إ ي ا ك م ب أ ن ل ل ج ن ة ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب كل باب منها مخصص لصنف من المؤمنين يدعون للدخول فيه روى البخاري في صحيحه من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 فاعلموا ان الناس في ا ل ج ن ة ي أ ك ل و ن ويشربون مما تشتهيه أ ن ف س ه م كما قال تعالى إ ن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وقال عز وجل إ ن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آ ت ا ه م ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وهم في تحصيل أ ك ل ه م وشرابهم لا يتعبون ولا ينصبون بل ي أ ت ي ه م رزقهم وهم جالسون مستريحون قال الله تعالى ف أ م ا من أ و ت ي كتابه بيمينه فيقول هاؤم ق ر أ و ا ك ت ا ب ي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 وفاكهه ك ث ي ر ة لا م ق ط و ع ة ولا م م ن و ع ة و ل أ ه ل ا ل ج ن ة عباد الله خدم لا يؤثر فيهم الزمن ولا تغيرهم السنون فهم مخلدون في سن الصبا والوضاءه ك أ ن ه م اللؤلؤ المنثور يطوفون عليهم ب أ ك و ا ب من ف ض ة يملؤونها من عيون ا ل ج ن ة ا ل ص ا ف ي ة ا ل ط ي ب ة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 و إ ذ ا ر أ ي ت ثم ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خ م ر واستبرق وحلوا اساور من ف ض ة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إ ن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ ك ل أ ه ل ا ل ج ن ة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس وعن م ع ا و ي ة جد بهز بن حكيم رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن في ا ل ج ن ة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء ثم تنشق ا ل أ ن ه ا ر بعد أ خ ر ج ه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ونظير هذا من ا ل ق ر آ ن قول الله تعالى مثل ا ل ج ن ة التي وعد المتقون فيها أ ن ه ا ر من ماء غير آ س ن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 يا شبعه كملت لذي ا ل إ ي م ا ن لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي ا ل إ ح س ا ن مزج الشراب لهم كما مزجو هم أ ع م ا ل ذاك المزج بالميزان و أ م ا ملابس أ ه ل ا ل ج ن ة فقد قال الله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر وذكر بعده حليهم فقال وحلوا اساور من ف ض ة وفي س و ر ة فاطر يقول جل وعلا يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال في ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى إ ن المتقين في مقام أ م ي ن في جنات وعيون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 متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا و أ م ا نساء أ ه ل ا ل ج ن ة فاعلموا رحما الله و إ ي ا ك م أ ن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين بزوجات في ا ل ج ن ة باهرات الجمال حسنات الخلق قال الله تعالى فيهن خيرات حسان فالله سبحانه وتعالى قد وصفهن بالحسن و إ ذ ا وصف خالق الحسن شيئا بالحسن فتصور كيف يكون ففي ا ل ج ن ة أ ز و ا ج م ط ه ر ة خيرات ا ل حسان الوجوه جمعنا الجمال الباطن والظاهر من جميع الوجوه في الخيام مقصورات وللطرف قاصرات تقصر عن حسنهن عيون الواصفين عربا أ ت ر ا ب ا لاصحاب اليمين لا يفنى شبابها ولا يبلى جمالها لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان لو اطلعت إ ح د ا ه ن على الدنيا ل م ل أ ت ما بين ا ل أ ر ض والسماء ريحا وعطرا وشذا ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ما في النجوم من ضياء حور عين راضيات لا يسخطن ابدا ناعمات لا يبعسن ابدا خالدات لا يزلن ابدا روى البخاري في صحيحه من حديث أ ن س رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غ د و ة في سبيل الله أ و روحه خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أ ح د ك م أ و موضع قدم في ا ل ج ن ة خير من الدنيا وما فيها ولو أ ن ا م ر أ ة من نساء أ ه ل ا ل ج ن ة اطلعت إ ل ى ا ل أ ر ض لاضاءت ما بينها و ل م ل أ ت ما بينهما ريحا ولنصيفها أ ي خمارها على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال أ و ل ز م ر ة تلج ا ل ج ن ة صورهم على ص و ر ة القمر ل ي ل ة البدر لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون فيها آ ن ي ت ه م وامشاطهم من الذهب و ا ل ف ض ة ورشحهم المسك ومجامرهم ا ل ع ل و ة و ا ل أ ل و ه هو عود الطيب ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكره وعشيا ّ متفق عليه انها الجنه يا عباد الله انها الجنه يا عباد الله رياضها مجمع المتحابين وحدائقها ن ز ه ة المشتاقين وخيامها ا ل ل ؤ ل ؤ ي ة على شواطئ أ ن ه ا ر ه ا ب ه ج ة للناظرين عرش الرحمن سقفها والمسك والزعفران تربتها واللؤلؤ والياقوت والجوهر حصباؤها والذهب و ا ل ف ض ة لبناتها غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر عاليات الدرجات في عاليات المقامات ب ه ي ج ة المتاع قصر مشيد و أ ن و ا ر ت ت ل أ ل أ وسندس واستفرق و ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة لا م ق ط و ع ة ولا م م ن و ع ة وفرش م ر ف و ع ة هم فيها على ا ل أ ر ا ئ ك متكئون ظلها ممدود وطيرها غير محدود ف ا ك ه ة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون قطوفها د ا ن ي ة ل ل آ ك ل ي ن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 ف ن س أ ل الله عز وجل ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى أ ن يجعلنا من أ ه ل ا ل ج ن ة الذين هم أ ه ل ه وخاصته قال الله تعالى وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ ع د ت للمتقين انها د ع و ة م ه ي ب ة و ر س ا ل ة ك ر ي م ة إ ل ى حيث ا ل ر ا ح ة و ا ل إ ط م ئ ن ا ن و ا ل أ م ن و ا ل إ ي م ا ن والروح والريحان د ع و ة من الله جل جلاله لسكنى دار الخلد و ج ن ة ا ل م أ و ى صحتك فيها لا تقل ولا تفنى وثيابك فيها لا تبلى ووجهك فيها كالنجم في السما او هو أ ص ف ى وسنك في ا ل ث ل ا ث ة والثلاثين لا يتعدى والجمال والكمال عليك فيها قد استولى حياتك فيها ح ي ا ة ر ض ي ة وعيشك فيها س ع ا د ة أ ب د ي ة و أ و ق ا ت ك فيها أ و ق ا ت ه ن ي ة إ ن ه ا د ع و ة تطير النفس في أ ج و ا ئ ه ا وتحلق الروح في سمائها ويستروح القلب في قسماتها أ ي ه ا المسلمون إ ن م ا ذكر ما هو إ ل ا جزء يسير من نعيم ا ل ج ن ة والتي لا نستطيع بل يستحيل أ ن نقدر قدرها وكيف يقدر قدر دار غرسها الرحمن بيده وجعلها مقرا ل أ ح ب ا ئ ه و م ل أ ه ا من رحمته وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير ولهذا كانت ا ل ج ن ة ق ر ة عيون المحبين ومحط أ ش و ا ق قلوب العارفين أ س ه ر و ا ليلهم في سبيلها و أ ظ م ا و ا نهارهم من أ ج ل ه ا وبذلوا كل غال ونفيس مهرا لها وعربونا لدخولها فالطريق اذا إ ل ى هذه ا ل ج ن ة يحتاج إ ل ى زاد من التقوى وعمل متواصل من الخير وجهد مبذول في سبيل الدين وجهاد د ع و ب للشيطان وعراك مستمر مع النفس والهوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ف ة ا ل ج ن ة بالمكاره فاجتهد يا أ خ ي المسلم اجتهد لقد سبق السابقون وفاز الفائزون و ت أ خ ر عنها الغافلون النائمون شيء من العمل يصحبه إ خ ل ا ص وتقوى مع توفيق الله عز وجل ورحمته ومغفرته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 وان سالت عن طعامهم ففاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وان سالت عن شرابهم فهو التسنيم والزنجبيل والكافور وان سالت عن انيتهم فانيه الذهب والفضه في صفاء القوارير وان سالت عن سقفها فهو عرش الرحمن وان سالت عن حصبائها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 على ص و ر ة آ د م عليه السلام أ ب البشر و إ ن س أ ل ت عن وجوه أ ه ل ه ا وحسنهم فعلى ص و ر ة القمر و إ ن س أ ل ت عن سماعهم فغناء أ ز و ا ج ه م من الحور العين و أ ع ل ى من سماع أ ص و ا ت ا ل م ل ا ئ ك ة والنبيين و أ ع ل ى منهما سماع خطاب رب العالمين و إ ن س أ ل ت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب انشاها الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان وان سالت عن حليهم وشاراتهم فاساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان وان سالت عن غلمانهم فولدان مخلدون كانهم لؤلؤ مكنون وان سالت عن يوم المزيد وزياره العزيز الحميد و ر ؤ ي ة وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه فكما ترى الشمس في ا ل ظ ه ي ر ة والقمر ل ي ل ة البدر كما تواتر بذلك الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فاستمع يوم ينادي المنادي يا أ ه ل ا ل ج ن ة يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته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 هذا يوم المزيد فسلوني فيجتمعون على ك ل م ة و ا ح د ة أ ر ن ا وجهك ننظر إ ل ي فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أ ن الله سبحانه وتعالى قضى أ لا يحترقوا لاحترقوا فيا ق ر ة عيون ا ل أ ب ر ا ر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 وبالحور العين يتمتعون و ب أ ن و ا ع الثمار يتفكهون أ ي ه ا ا ل أ خ الحبيب هؤلاء هم أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هؤلاء هم أ ص ح ا ب الحسنى و ز ي ا د ة هل تريد أ ن تكون منهم هل تريد أ ن تعرف أ و ص ا ف ه م كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و ب ا ل أ س ح ا ر هم يستغفرون وفي أ م و ا ل ه م حق معلوم للسائل والمحروم يصلون بالليل والناس نيام يصومون وغيرهم ي أ ك ل وينفقون وغيرهم يبخل ويقاتلون وغيرهم يتقاعس ويجبن اولئك هم عباد الله حفظوا و ص ي ة الله ورعوا عهده هل تريد أ ن تكون منهم يا عبد الله إ ن ه م بربهم يؤمنون وبربهم لا يشركون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 إ ن ه م عن اللغو معرضون و ل ل ز ك ا ة فاعلون ولفروجهم حافظون إ ل ا على أ ز و ا ج ه م أ و ما ملكت أ ي م ا ن ه م ف إ ن ه م غير ملومين ل أ م ا ن ا ت ه م وعهدهم راعون طالما تعبت أ ج س ا د ه م من الجوع والسهر و ا س ت ع د و ا من الزاد بما يكفي لطويل السفر كثر استغفارهم فحطت خطاياهم وكلما طلبوا من ربهم أ ع ط ا ه م فسبحان من اختارهم م ص ط ف ا ه م إ ن ه م عباد الله المخلصون فيهم الشهيد المحتسب والعفيف المتعفف والضعيف المتواضع ذو الطمرين مدفوع ب ا ل أ ب و ا ب لو أ ق س م على الله لابره أ ق و ا م يقطرون ن ز ا ه ة أ ف ئ د ت ه م مثل أ ف ئ د ة الطير فيهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب عيون تبكي من خ ش ي ة الله وعيون تحرس في سبيل الله يخافون من ربهم يوما عبوسا غمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ظ ر ة وسرورا وجزاهم بما صبروا ج ن ة وحريرا أ ي ه ا المسلمون هذه هي ا ل ج ن ة وهذا هو سبيلها فهل رايتم أ ش د غبنا ممن يبيع الجنان ا ل ع ا ل ي ة ب ح ي ا ة أ ش ب ه ب أ ض غ ا ث أ ح ل ا م يبيع الفردوس بدنيا ق ص ي ر ة و أ ح و ا ل ز ه ي د ة م ش و ب ة بالنقص م م ز و ج ة بالغصص ح ي ا ة ح ق ي ر ة إ ن أ ض ح ك ت قليلا أ ب ك ت كثيرا و إ ن سرت أ ي ا م ا احزنت دهورا أ ي سفه و أ ي عته ممن يبيع مساكن ط ي ب ة في جنات عدن ب أ ع ط ا ن ض ي ق ة وخراب بور فيا ح س ر ة هذا المتخلف حين يعاين ك ر ا م ة الله ل أ و ل ي ا ئ ه وما أ خ ف ى لهم من ق ر ة أ ع ي ن فلسوف يعلم أ ي ب ض ا ع ة أ ض ا ع فاتقوا الله رحمكم الله وبادروا وشمروا واعملوا واحسنوا وابشروا ايها المؤمنون الموحدون لقد نودي على الجنه في سوق الكساد فما قلب السلعه ولا سام الا افراد من العباد فوا عجبا فو عجب لها كيف نام طالبها وكيف لم يسمع بمهرها خاطبها وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع اخبارها وكيف قرر المشتاق القرار دون م ع ا ن ق ة أ ب ك ا ر ه ا وكيف قرت دونها أ ع ي ن المشتاقين وكيف صبرت عنها أ ن ف س الموقنين وكيف صرفت عنها قلوب أ ك ث ر العالمين و ب أ ي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين ف إ ن ضاقت الدنيا عليك ب أ س ر ه ا ولم يك فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن ف إ ن ه ا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 واي اغتراب فوق غربتنا التي لها اضحت الاعداء فينا تحكم وحي على يوم المزيد الذي به زياره رب العرش فاليوم موسم فيا بائعا هذا ببخس معجل كانك لا تدري ب ل سوف تعلم فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم اللهم انا نسالك الجنه وما يقرب إ ل ي ه ا من قول او عمل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 تعالوا نحرك ا ل أ ر و ا ح بذكر بلاد ا ل أ ف ر ا ح لعل الحديث عن ا ل ج ن ة والتلذذ بذكرها يكون حافزا على الصدق في طلبها و ا ل ر غ ب ة فيها رجاء أ ن نكون ممن يقال لهم يوم العرض ا ل أ ك ب ر على الله تعالى ادخلوها بسلام آ م ن ي ن ا ل ج ن ة تلك ا ل غ ا ي ة و ا ل أ م ن ي ة التي كانت في قلوب السلف ش ع ل ة تحركهم لضرب أ ع ل ى ا ل أ م ث ل ة في ا ل ا س ت ج ا ب ة لله ولرسوله والولاء لدينه والمسارعه لمرضاته ولهذا أ ن ه ض المصطفى صلى الله عليه وسلم الجيش في بدر حين أ ع ل ن فيهم قائلا قوموا الى ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض إ ن ه لم يعدهم بمنصب أ و مال و إ ن م ا وعدهم ب ا ل ج ن ة وكفى ف أ ص ب ح و ا ك أ ن ه م يرونها ر أ ي العين فهانت الدنيا في أ ع ي ن ه م حتى رمى أ ح د ه م تمرات كانت في يده وهو يقول إ ن ه ا لحياه ط و ي ل ة إ ن بقيت حتى آ ك ل تلك التمرات و آ خ ر يستبشر حين طعن في الجهاد ويقول ف ز ت ورب ا ل ك ع ب ة وكانت ا ل ج ن ة حداء جعفر ا بن أ ب ي طالب وهو يقود جيش مؤته بعد استشهاد زيد بن ح ا ر ث ة في ث ل ا ث ة آ ل ا ف يواجه م ئ ت ي أ ل ف من النصارى فينشد ويقول يا حبذا ل ج ن ة واقترابها طيبه وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافره بعيده أ ن س ا ب ه ا علي إ ن لاقيتها ضرابها فيقتل ليعلو الى ا ل ج ن ة بجناحين يطير بهما في ا ل ج ن ة فيستلم الرايه بعده عبد الله بن ر و ا ح ة فيرتجز وقد شاهد الموت أ ق س م ت يا نفس لتنزلنه طائعه أ و لتكرهنه إ ن أ ج ل ب الناس و ش د ر ن ه ما لي أ ر ا ك تكرهين ا ل ج ن ة قد طالما قد كنت مطمئنه هل أ ن ت إ ل ا ن ط ف ة في شنه فيلحق بصاحبيه رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن عزت دار الفردوس من دار دار وجنات تبلغ النفوس فيها مناها غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة طابت ب ا ل أ ن و ا ر منازلها سبحان من سواها الرحمن غرسها بيده وجعلها مستقرا لرحمته فهي الفوز العظيم والملك الكبير والنعيم المقيم فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لموضع ص و ت أ ح د ك م من ا ل ج ن ة خير من الدنيا وما فيها وما نعيم الدنيا ب ا ل ن س ب ة لنعيم ا ل ج ن ة إ ل ا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل ما يجعل أ ح د ك م إ ص ب ع ه في اليم فلينظر بم ا يرجع ت أ م ل فيما يعلق في إ ص ب ع ك من ماء البحر فهذا نعيم الدنيا الزائل ب ا ل ن س ب ة لما يبقى في البحار والمحيطات من الماء فهذا مثل نعيم الجنه ة فحيا ف على جنات عدن جنات ن إ ا منازلك الاولى وفيها المخيم ولكننا س ب ي العدو فهل ترى نعود إ ل ى أ و ط ا ن ن ا ونسلم إ ن م ا جاء في وصف ا ل ج ن ة في الكتاب و ا ل س ن ة هو من ا ل ع ظ م ة بما لا تحيط بحقيقته وكيفيته العقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى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 و ا س ع ة ا ل أ ر ج ا ء ع ظ ي م ة البناء ك ث ي ر ة الدرجات يقول عنها من خلقها وهو أ ع ل م بها وسارع الى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض اعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن في ا ل ج ن ة ل ش ج ر ة يسير الراكب الجواد المضمر السريع م ئ ة س ن ة ما يقطعها ا ل ج ن ة ع ظ ي م ة ا ل أ ب و ا ب أ ب و ا ب ه ا ث م ا ن ي ة ما بين المصراعين م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة ا ل ج ن ة غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة غرفاتها من أ ص ن ا ف الجواهر يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها بناؤها ل ب ن ة من ذهب و ل ب ن ة من ف ض ة وملاطها المسك ا ل أ ظ ف ر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 ن ز ه ة المشتاقين وسقفها عرش رب العالمين قصر مشيد أ ن و ا ر ت ت ل أ ل أ وسندس واستبرق و ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة لا م ق ط و ع ة ولا م م ن و ع ة وفرش م ر ف و ع ة يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير هم فيها على الارائك متكئون وعلى السرر متقابلون يتجاذبون أ ط ر ا ف الحديث و أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إ ن ا كنا قبل في أ ه ل ن ا مشبقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إ ن ا كنا من قبل ندعوه إ ن ه هو البر الرحيم ظل ممدود ونعيم غير محدود و ف ا ك ه ة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أ ك ل ه ا دائم لا ينقطع وظلها دائم لا ينحسر يتنعمون طول الوقت فلا ينامون ولا يحتاجون إ ل ى النوم ثمارها أ ل ي ن من الزبد و أ ح ل ى من العسل قطوفها د ا ن ي ة ل ل آ ك ل ي ن وشرابها ل ذ ة للشاربين ا ل أ ش ج ا ر لهم م ط ي ع ة م ت ذ ل ل ة وذللت قطوفها تذليلا ت د ن الثمار إ ل ي ه م متى ش ا ء بلا تعب متكئين على فرش بطائنها من استغرق وجنى الجنتين دان يعطى أ ح د ه م ق و ة م ئ ة رجل في ا ل أ ك ل والشرب والجماع وليس ا ل أ ك ل والشرب لدفع جوع أ و ض م ا و إ ن م ا ل ل ت ل ذ ذ والتفكه إ ن لك الا تجوع فيها ولا تعرى و أ ن ك لا ت ض م أ فيها ولا تضحى وليس في ا ل ج ن ة أ ذ ى لا يبسطون ولا يتمخطون ولا يتغوطون تكون ح ا ج ة أ ح د ه م جشاء كرشح المسك المتقون يحشرون إ ل ى الرحمن وفدا فيقدمون قدوم ا ل أ ر ض ع ا ف الكرام يناديهم الله عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أ ن ت م تحزنون يعرفون منازلهم كما يعرفون بيوتهم في الدنيا ويدخلهم الجنه عرفها لهم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 ف إ ذ ا دخلها المؤمنون قالوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق يجيئهم هذا النداء الجميل و ن و د أ ن تلكم ا ل ج ن ة أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون أ و ل ز م ر ة منهم يدخلون ا ل ج ن ة على ص و ر ة القمر ل ي ل ة البدر ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم على أ ش د كوكب دري يدخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة على ص و ر ة أ ب ي ه م آ د م طول الواحد منهم ستون ذراعا لا تباغض بينهم قلوبهم على قلب رجل واحد ونزعنا ما في صدورهم من غل إ خ و ا ن ا على سرر متقابلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام المنادي يناديهم إ ن لكم أ ن تحيوا فلا تموتوا أ ب د ا و إ ن لكم أ ن تصحوا فلا تسقموا ابدا و إ ن لكم أ ن تشبوا فلا تهرموا أ ب د ا و إ ن لكم أ ن تنعموا فلا ت ب أ س و ا أ ب د ا يحل عليهم الرب رضوانه فلا يسخط أ ب د ا يطاف عليهم بصحاف من ذهب و أ ك و ا ب وفيها ما تشتهيه ا ل أ ن ف س و ت ل ذ ا ل أ ع ي ن تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم ويطوف عليهم غلمان لهم ك أ ن ه م لؤلؤ مكنون هذا وصف الخدم فكيف بالمخدومين يجتمعون في ظلها الظليل يتنازعون فيها كؤوس الرحيق المختوم ويشربون من التسنيم والسلسبيل تتوالى عليهم المسرات والخيرات و ا ل إ ح س ا ن والمكرمات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 لا يسمعون فيها لغوا ولا ت ا ذ ي م ا إ ل ا أ ط ي ل ا سلاما سلاما هدوءها يا عباد الله يغمره السلام والاطمئنان والود و ا ل أ م ا ن في جنات عدن يجتمع شملهم مع الصالحين من آ ب ا ئ ه م و أ ز و ا ج ه م وذرياتهم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 ان ربكم يستزيغكم بعي على الزياره فينهضون للزياره مبادرهم ف إ ذ ا ا ل إ ب ل النجائب قد اعدت لهم حتى إ ذ ا انتهوا إ ل ى الوادي ا ل أ ف ي ح نصب لهم منابر من نور ولؤلؤ, ولؤلؤ وزبرجت وجلسوا على كثبان المسك فيكون قربهم من الله بحسب درجاتهم هم درجات عند الله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 يضحك إ ل ي ه م ويقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيكون أ و ل ما يسمعون منه تعال ى أ ي ن عبادي الذين أ ط ا ع و ن ي أ ب ش ر يا عباد الله أ ي ن عبادي الذين أ ط ا ع و ن ي بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد ف ا س أ ل و ن ي فيجتمعون على ك ل م ة و ا ح د ة أ ن قد رضينا عنك فارض عنا فيقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة إني عنكم لو لم أرض م اني أ س ك ت ت ك م ج ن إني لو لم أ ر ض عنكم ما أ س ك ن ت ك م جنتي ف ا س أ ل و ن ي فيجتمعون على ك ل م ة و ا ح د ة أ ر ن ا وجاك ننظر إ ل ي ه فيكشف لهما ل ر ب جل جلاله الحجم ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره فلولا أ ن الله تعالى قضى أن ل ا يحترقوا لاحترقوا لا ولا يبقى أ ح د إ ل ا يحاضره ربه تعالى م ح ا ض ر ة حتى إ ن ه ليقول يا فلان أ ت ذ ك ر يوم فعلت كذا وكذا يذكره بغدراته في الدنيا فيقول يا رب أ ل م تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه فيا لذه ا ل أ س م ا ع بتلك ا ل م ح ا ض ر ة ويا قره العيون بالنظر إ ل ى وجه الرب الكريم و ج ه ه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة أ ي ه ا المؤمنون لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الا ان سلعه الله غ ا ل ي ة أ ل ا ان سلعه الله ا ل ج ن ة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 فالمهر قبل الموت ذو إ م ك امكان ن ي ا ل ه ر قبل الموت م ذو إ ي لكنها حجبت بكل ك ر ي ه ة ليصد عنها المبطل المتوان وتنالها الهمم التي تسمو إ ل ى رب العلاء ب م ش ي ئ ة الرحمن إ ن ا ل ج ن ة درجات م ت ب ا د ل ة بحسب ا ل إ ي م ا ن والتقوى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 فيقول أ ي ربي أ د ن ي من هذه ا ل ش ج ر ة ل أ س ت ظ ل بظلها و أ ش ر ب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آ د م لعلي ن ع ط ي ت ك ه ا س أ ل ت ن ي غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده أن ل ا ي س أ ل ه غيرها وربه يعذره ل أ ن ه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له ش ج ر ة هي أ ح س ن من ا ل أ و ل ى فيقول أ ي ربي أ د ن ي من هذه ل أ ش ر ب من مائها و أ س ت غ ل بظلها لا أ س أ ل ك غيرها فيقول يا ابن آ د م أ ل م تعاهدني الا ت س أ ل ن ي غيرها لعلي ان أ د ن ي ت ك منها أ ن ت س أ ل ن ي غيرها فيعاهده ألا يسأله لا أن غيرها وربه يعذره ل أ ن ه يرى ما لا صبر عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم تربع له ش ج ر ة عند باب الجنه هي أ ح س ن من ا ل أ و ل ي ي ن فيقول أ ي ربي ا ذ ن ي من هذه ل أ س ت ظ ل بظلها و أ ش ر ب من مائها لا أ س أ ل ك غيرها فيقول يا ابن آدم أ ل م تعاهدني أ ل ا ت س أ ل ن ي غيرها قال ب ل ا يا رب هذه لا أ س أ ل ك غيرها وربه يعذره ل أ ن ه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها ف إ ذ ا أ ذ ن ا ه منها فيسمع أ ص و ا ت أ ه ل ا ل ج ن ة فيقول اي رب ادخليها ن فيقول يا ابن ادم أ ي ر ض ي ك أ ن أ ع ط ي ك الدنيا ومثلها معها قال يا رب أ ت س ت ه ز ئ مني و أ ن ت رب العالم ي ن فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذا الخبر فقال له أ ص ح ا ب ه مم تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال أ ت س ت ه ز ئ مني و أ ن ت رب العالمين فيقول إ ن ي لا استهزئ منك ولكني على ما أ ش ا ء قادر ويذكره الله س ل ك ذ ا س ل ك ذ ا ف إ ذ ا انقطعت به ا ل أ م ا ن ي قال الله هي لك و ع ش ر ة أ م ث ا ل ه ا قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجاته تدخل عليه زوجاته بن الحور العين فتقولا ل ح م د لله الذي أ ح ي ا ك لنا و أ ح ي ا ن ا لك قال فيقول ما أ ع ط ي أ ح د مثلما أ ع ط ي ك ايها المسلم يا من كف وصبر عن المحرمات في الدنيا ط ا ع ة لربه عز وجل استبشر بقوله تعالى و أ ن ا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى ويامن حفظ عقله عن المسكرات والمخدرات استمع الى وعد الحق سبحانه يتنازعون فيها كاسا لا ل ك و م فيها ولا تاديم ويامن حفظ فرجه وغض بصره عن المحرمات في الاسواق او التلفاز او المجلات او الدشوش ابشر واعمل فالحور العين هناك ينتظر حور خيرات حسان الوجوه جمعن ا جمال الباطن مع جمال الظاهر قاصرات الطرف عن غير أ ز و ا ج ه ن في الخيام مقصورات ل أ ز و ا ج ه ن أ ن ش أ ه ن الله إ ن ش ا ء وجعلهن عربا متحببات ل أ ز و ا ج ه ن كواعب أ ت ر ا ب ا لا يفنى شبابهن ولا يبنى جمالهن أ ب ك ا ر ا لم يطمثهن إ ن س قبلهم ولا جاء مطهرات من الحيض و ا ل أ ذ ى ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان صفاهن ؤ صفاء الدر في ا ل أ ص د ا ف ك أ ن ه ن اللؤلؤ المكنون وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم و لو اطلعت إ ح د ا ه ن على أ ه ل ا ل أ ر ض لاضاءت ما بين السماء و ا ل أ ر ض ولملات ما بينهما عطرا ولخمارها على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها فيا خاطب الحسناء إ ن كنت راغبا فيا خاطب الحسناء إ ن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم يا من كف عن استماع ا ل غ ن ا ء استمع إ ل ى هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ يقول إ ن أ ز و ا ج أ ه ل ا ل ج ن ة ليغنين أ ز و ا ج ه ن ب أ ح س ن أ ص و ا ت ما سمع أ ح د قط غناؤهن نحن الخيرات الحسان أ ز و ا ج قوم كرام ينظرن ب ق ر ة أ ع ي ن نحن الخالدات فلا يمتن نحن ا ل آ م ن ا ت فلا يخفن ح ن المقيمات فلا ي ض ع ن نحن الخيرات الحسان يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن ب ج ن ة الحيوان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 نزه سماعك إ ن أ ر د ت سماع ذاك ي الغناء عن هذه ا ل أ ل ح ا ن لا ت ؤ ث ر ا ل ع د ن ء على ا ل أ ع ل ى فتحرم ذا وذا يا دله الحرمان حب الكتاب وحب الحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان يا من حفظ نفسه و أ ه ل ه عن المنكرات ب ا ل أ س و ا ر إ ن في ا ل ج ن ة سوء ي أ ت ي ه أ ه ل ا ل ج ن ة كل ج م ع ة فيه كثبان المسك فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيقول لهم أ ه ل ه م والله لقد ا ز ت د ت م بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وانتم والله لقد ا س ت د ت م بعدنا حسنا وجمالا يا عبد الله إ ن طلاب ا ل ج ن ة متميزون من بين الناس يصلون بالليل والناس نيام يصومون بالنهار والناس مفطرون يتصدقون إ ذ ا الناس يبخلون يجاهدون إ ذ ا الناس يجبنون انهم عباد الله حفظوا و ص ي ة الله و ر ع و ا عهد الله بربهم يؤمنون ولا يشركون وهم من خشيته مشفقون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 و ل ل م حافظون ولاماناتهم وعهدهم راعون طالما تحملوا في رضا ل ل ه الجوع والسهر واستعدوا من الزاد بما يصلح لطول السفر عبراتهم تجري من خ ش ي ة الله وفي خلواتهم معتبر كثر استغفارهم فحطت خطاياهم سبحان من اختارهم واصطفاهم إ ن ه م عباد الله المخلصين فيهم ا ل إ م ا م العادل والشاب المتعفف والشهيد المحتسب والغني ا ل ب ا د ل والتقي الصابر ذو الطمرين المدفوع ب ا ل أ ب و ا ب لو أ ق س م على الله لابره فيهم المتحابون بجلال الله لا ل م ص ل ح ة ولا لنسب فيهم صاحب ا ل ق ر آ ن و ت ا ر ك ا ل م ر ا ء ولو كان محقا و ت ا ر ك الكذب ولو كان مازحا وحسن الخلق الذي يكظم ا ل غ ي ب ويعفو عن الناس والله يحب المحسنين فيهم المسلمات اسمعي يا ا م ة الله فيهم المسلمات المؤمنات الصالحات القانتات التائبات العابدات الحافظات للغيب بما حفظ الله فيهم الذي أ ط ع م الطعام و أ ف ش السلام ووصل ا ل أ ر ح ا م وصلى بالليل والناس نياط فيهم الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ك ل ع و ا ب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير ذو عين بكت من خ ش ي ة الله وذو عين باتت ت ح ر س في سبيل الله فيهم الداعي إ ل ى الله بالتي هي احسن الذي ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي يحب الخير للناس ويحببهم له فهؤلاء هم أ ه ل ا ل ج ن ة أ ه ل ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح أ ه ل اليقين والصبر أ ه ل البر والتقوى أ ف م ن يطلب الملك الكبير في دار النعيم المقيم أ ي س ت ك ث ر يا عباد الله في سبيل الله ذلك العمل أ و ذلك البذل أ و يقدم وقتا لله تعالى كلا بل لو كان له أ ل ف أ ل ف نفس و أ ل ف أ ل ف عمر كل عمر مثل الدنيا كلها بذل ذلك كله في هذا المطلوب العزيز لكان ذلك قليلا كيف والدنيا ب أ س ر ه ا ق ل ي ل ة ونصيب أ ح د ن ا من هذا القليل قليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أ ن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إ ل ى يوم يموت هرما في ط ا ع ة الله لحقره يوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا هل من م ش م ر أ ل ا هل من م ش م ر قولوا كما قال أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم نحن المشمرون إ ن شاء الله قال الداعي إ ل ى رضوان ربه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل أ م ت ي يدخلون ا ل ج ن ة إ ل ا من أ ب ى قالوا ومن يابى يا رسول الله قال ب ن ع ط ا ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أ ب ى هذه ا ل ج ن ة وهذا سبيلها فهل رايتم أ ش د غبنا ممن يبيع الجنان العاليه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 فسر في ا ل ط ر ي ق المستقيم إ ل ى العلا إ ل ى الصدق و ا ل إ خ ل ا ص والبر والتقى واياك والدنيا ا ل غ ر و ر ة إ ن ه ا متاع قليل ما له أ ب د ا بقى وتلهيك عن جنات خلد نعيمها ي د و م ويصفو حبذا ذاك ملتقى وفيها رضا الرب الكريم وقره ورؤيته أ ك ر م بذلك مرتقى عباد الله ل ل أ س ف قد اشتغلت نفوسنا بالعرض الزائل وسارعنا وسابقنا إ ل ى الدنيا و ك أ ن ن ا فيها مخلدون وما ك أ ن ن ا نعلم أ ن هناك ج ن ة أ ع د ه ا الله للمؤمنين العاملين صار العمل قليلا والبذل ضعيفا انشغلنا بالزخارف والكماليات وباللهو واللعب وبالقيل والقال فنسينا نعيم ا ل ج ن ة وما نافسنا في طلبها فيا بائعا هذا ببخس معجل كانك لا تدري بلى سوف تعلم فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدريب المصيبه اعظم فاتقوا الله عباد الله وبادروا وشمروا وامنوا واحسنوا وابشروا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينطقون في ا ل س ر ّ ء و ا ل ض ر ا والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك ج ز ا ء ه م مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين عباد الله فإنا قد بشيء عن نعيم بشيء الله فإنا تكلمنا الجنة قد ت ح ك ي لكم ح ي ا ة جيل لا ككل جيل و أ ب ط ا ل ا لا ككل ا ل أ ب ط ا ل ورجال ا ل ل ه كل الرجال ورجال جاءتهم د ع و ة الحق فامنوا بها وصدقتها قلوبهم فاستيقنتها نفوسهم فما كان قولهم يوم أ ن دعا ل ل ه ورسوله إ ل ا أ ن قالوا سمعنا و أ ط ع ن ا قالوا ربنا إ ن ن ا سمعنا مناديا ينادي ل ل إ ي م ا ن أ ن آ م ن و ا بربكم فامنا وضعوا أ ي د ي ه م في أ ي د ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهانا عليهم بعد ذلك أبناؤهم وعلموا ن ف و وأموالهم و س ه م ش ي ر ت ه م إذ ع أ ن طريق ا ل ج ن ة صعب م ح ف و ظ بالمكاره لكن آ خ ر ه ا ل س ع ا د ة ا ل د ا ئ م ة فسلكوه وعلموا ان طريق النار سهل م ح ف و ظ بالشهوات لكن آ خ ر ه الشقاوه ا ل د ا ئ م ة فاجتنبوه رجال واي رجال يمشون على ا ل أ ر ض و أ ر و ا ح ه م م ب ش ر ة ب ا ل ج ن ة رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن يأتي أحدهم رسول الله صلى الله رسول صلى ص ل ل ل ه وسلم ذات يوم هلعا فزعا جزعا ترتعد فرائصه ف ي قال ما بك فيقول أخشى أن أكون هلقت يا رسول الله قال بك أكون فيقول هلقت رسول أخشى أن صلى الله عليه وسلم ولم ا قال لقد نهانا الله عن أ ن م ن بما لم نفعل و أ ج د ن ي أ ح ب الحمد ونهانا عن الخيلاء و أ ج د ن ي أ ح ب الزهو فما زال صلى الله عليه وسلم يهدئ من روعه حتى قال يا ثابت بن قيس أ ل ا ترضى أ ن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل ا ل ج ن ة فتبرق أ س ا ر ي وجهه ويقول ج ه ه و بلى يا رسول الله فيقول الرسول إ ن لك ذلك فلا تسال عن حالك وهذا بلال رضي الله عنه الذي أ س ل م واجتمعت عليه ا ل ج ب ا ب ر ة واذاقوه أ ل ي م العذاب ليترك لا إ ل ه إ ل ا الله ف أ ب ى سجنوه ضربوه قيدوه بالحبال جروه من قدميه ي أ ك ل الحصى من لحمه وعظمه ف أ ل ق و ه في الصحراء في حر ا ل ظ ه ي ر ة والشمس م ل ت ه ب ة ليعود إ ل ى الكفر ف أ ب ى وقالها ك ل م ة خ ا ل د ة أ ب د ي ة أ ح د أ ح د ل ط م و ه على وجهه فارتفع صوته متاثرا ت ا ئ ر ا مجروحا أ ح د أ ح د إ ن ه ا إ ر ا د ة ي م ث ن ي لها ا ل ح د ي د إ ن ه ا ا ل م ع ج ز ة الكبرى التي أ ت ى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حول هؤلاء ا ل أ ع ر ا ب الموالي من أ ن ا س فقراء مستضعفين إ ل ى كتائب تزلزل الدنيا بلا إ ل ه إ ل ا الله سلوا بلالا وعمارا و و ا ل د ه عن السلاسل والرمضاء والالامين وكان صلى الله عليه وسلم يحبه ويدنيه منه و س ر هذا الحب في قلب بلال فعوضه عن كل شيء وفي ذات يوم قال صلى الله عليه وسلم لبلال حدثني ب أ ر ج ى عمل عملته في ا ل إ س ل ا م ف إ ن ي سمعت دفا عليك بين يدي في ا ل ج ن ة أ يجاز ئ يا عباد الله أ ع ظ م من أ ن يعرف ا ل إ ن س ا ن أ ن ه من أ ه ل ا ل ج ن ة وهو لا زال, زال يمشي في هذه الدنيا فيجيب بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عملت عملا أ ر ج ى عندي من أ ن ي لم أ ت ط ه ر طهورا في س ا ع ة من ليل أ و نهار إ ل ا صليت بذلك الطهور ما كتب ل أ ن أ ص ل ي أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم ليست ل ا ح ي ة متى كان ا ه ت ب ا م ا ت ه ا هوايات متى كان ليلها ضياع ونهارها تفلت على منهج الله متى كنا نجعل الفن ه و ا ي ة والكرة مهمه والرسم إ ب د ا ع متى كانت س ق ط ت الناس نجوما ونجومها مطاردين مبعدين يوم انطمست معالم إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين أ ي ه ا المؤمنون يا ع ص ب ة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعثكم ربكم شعاعا من الفجر على ر غ من م طغى وتمرج فاسمعوا ق ص ة الوفاء ببدر صاغها من يريد إ ي ا ك نعبد ج ن ة الله يقرع بابها محمد صلى الله عليه وسلم أحمد يا معالي يا فجر يا تاريخ يا كل مسلم يا كل مسلم موحد يا بطولاتنا إ ذ ا الكفر ألقى إ ذ القى ا ك ف ر أ ل بكلابيبه وارغى و أ ز ب د ا ق ر أ و ا س ي ر ة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين آ م ن و ا معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم كان أ ج د ا د ن ا رجال يحبون ا ل ج ن ة فدخلوا ا ل ج ن ة فلما أ ت ى خلف من ب ع د تمكروا ل ل ج ن ة فلما احبوا طريقها قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب فما باعوا أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م لله وما شروا منه السلعه خلق الله ا ل ج ن ة اسمعوا يا عباد الله إ ن الله خلق ا ل ج ن ة فقال قد أفلح اريد ل فخلق لها خلقا قال م م ؤ ن ن و أ أ ن ت د خ ل ا ل ج ن ة قالوا ما الثمن قال أ ر و ا ح ك م قالوا أ ي ن ميدان البيع والشراء قال ا ل م ع ر ك ة قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فعلق على ذلك ابن القيم فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان تفرقا وجب البيع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 ويقتلون وعدا عليه حقا في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل و ا ل ق ر آ ن ومن أ و ف ى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و أ ن ز ل الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ي ن ت ظ ر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم فالمبادئ لا تقوم إ ل ا على رجال والمبادئ لا تزرع إ ل ا بالدماء ولذلك كان معلمنا صلى الله عليه وسلم شجاعا بما تعنيه ك ل م ة ا ل ش ج ا ع ة من معنى وجاء أ ص ح ا ب ه شجعان ابو بكر صديق وعمر قتيل وعثمان ذبيح وعلي ض ر ج بدمائه قتل من أ ص ح ا ب ه ثمانون ب ا ل م ئ ة يقول قبل معركه احد بيوم واحد على المنبر والذي نفسي بيده ما من قتيل يقتل في سبيل الله إ ل ا جاء يوم ا ل ق ي ا م ة كهيئه يوم قتل في الدنيا اللون لون الدم والريح ريح المسك وفي حديث آ خ ر إ ن الله يقول للشهداء يوم ا ل ق ي ا م ة من قتلكم قالوا أ ع د ا ؤ ك قال فيم قتلتم قالوا فيك قال غفرت لكم و أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ط و ف معكم في يوم أ ح د لنرى كيف كان أ ج د ا د ن ا وكيف أ ص ب ح ن ا وماذا قدمنا ل ل إ س ل ا م أ ي ن شهداؤنا أ ي ن بطولاتنا أ ي ن اثرنا في نشر هذا الدين أ ي ن الدماء أ ي ن ا ل أ م و ا ل أ ي ن السهر أ ي ن ا ل ت ض ح ي ة لا شيء وقف صلى الله عليه وسلم قبل ان تبدا معركه احد بيوم فاستشار الناس واعلن القتال على ابي سفيان والمشركين فاستشار اصحابه ثم قال ما ترون ايها الناس انقاتلهم في الطرقات ام نخرج اليهم في جبل احد فاما كبار الناس فقالوا يا رسول الله بل نبقى مكاننا في طرقاتنا وفي بيوتنا ف إ ذ ا دخلوا عليهم قاتلناهم فوافقهم صلى الله عليه وسلم ولما انتهى الكلام خرج م ج م و ع ة من الشباب من أ ص ح ا ب ه وشبابه ثمانون شابا فلبسوا السيوف و أ خ ذ و ا الخوذات على الرؤوس ف أ ت و ا ينشدون خارج المسجد بصوت مرتفع نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أ ب د ا ثم التفت شاب في العشرين من عمره فقال يا رسول الله أ خ ر ج بنا إ ل ى أ ح د لا تحرمنا دخول ا ل ج ن ة والله لادخلن لا ا ا ل ج ن ة فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لهذا القول الحار والنشيد الغالي فتهتز كل شعره من شعرات جسمه وتفور كل ق ط ر ة من دمائه ويعلن أ ن ا ل ج ن ة قد فتحت أ ب و ا ب ه ا و أ ن الله قد تجلى لعباده فيقول لهذا الشاب بم ا تدخل ا ل ج ن ة أ ي ن شبابنا في العشرين أ ص ح ا ب جمع الطوابع وهوايات ا ل م ر ا س ل ة وتشجيع النوادي والسبر إ ل ى الخارج و ت ر ب ي ة الحمام والصيد بالصقور في الصحراء و أ ص ح ا ب الشواطئ قال بم تدخل ا ل ج ن ة قال بثنتين أ ن ي أ ح ب الله ورسوله ولا أ ف ر يوم الزحف فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال إ ن تصدق الله يصدق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إ ن الله لمع المحسنين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ل ل م ع ر ك ة وقبل ا ل م ع ر ك ة ب س ا ع ة سل سيفه وقال من ي أ خ ذ هذا السيف بحقه قال الناس نحن جميعا يا رسول الله قال من ي أ خ ذ ه بحقه قال ابو دجانه وما حقه يا رسول الله قال حقه أ ن تضرب به الكفار حتى ينحني هل سمعتم بسيف ينحني من الضر نعم بكف أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم و أ خ ذ يرتجس أ ن ا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أ ل ا أ ق و م الدهر ة في الكيول أ ض ر ب بسيف الله والرسول فضرب به حتى انحنى ورده منحنيا للرسول صلى الله عليه وسلم وظهرت البطولات وفتحت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة وشاركت ا ل م ل ا ئ ك ة واندفعت أ ب و ا ب السماء بكتائب يقودها جبريل ونزل على جبل أ ح د و أ ص ب ح ت ا ل ق ي ا د ة ا ل م ش ت ر ك ة بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم بل قال اهل العلم القائد ا ل أ ع ل ى محمد صلى الله عليه وسلم و ب د أ أ ص ح ا ب ه يقدمون تضحيات ما سمع التاريخ بمثلها لا والله لا في التاريخ النصراني ولا اليهود ولا الشيوع ولا قبل التاريخ ولا بعد التاريخ ولا في ا ل ج ا ه ل ي ة ولا في ا ل إ س ل ا م ما سمعنا أ ن رجلا قدم ش ج ا ع ة كشجاعتهم ذاك اليوم ل أ ن ه ا إ م ا ح ي ا ة أ و موت إ م ا أ ن يزال الدين من على وجه ا ل أ ر ض أ و ينتصر وسوف أ ع ر ض لكم نماذج من شباب الله الذين يدخلون ا ل ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض دخل عبد الله بن جحش قبل ا ل م ع ر ك ة لما ر أ ى السيوف تطيح بالرؤوس والرماح تلعب ب ا ل أ ك ت ا ب فقال يا رب أ س أ ل ك هذا اليوم أ ن تلاقي بيني وبين عدو لك شديد ح ر د ة قوي بعسه كافر بك فيقتلني ثم يبخر ب ط ن ي ويجدع أ م ت ي ويفقع عيني ويقطع أ ذ ن ي فالقاك يا رب ب هذه ا ل ص و ر ة ف إ ذ ا س أ ل ت ن ي يوم ا ل ق ي ا م ة لم ا فعلت هذا ف أ ق و ل فيك يا رب وقاتلت معنا ا ل أ م ل ا ك في احد تحت ا ل ع ج ا ج ة من ح ا د و م ن ك ش ف و سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا إ ي ا ك نعبد من سلسالها ر ش ف و في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أ ر و ا ح ن ا طرف واندفع مصعف ابن عمير وحمل واستبسل ما بمثله فضرب ثمانين واستشهد ابن الراية استبسالا ما الدهر ثمانين بجانب اندفعه مصعف فضرب عمير سمع العلم بمثله ثم ضربة قتاده ابن النعمان واتى و ص ل المسيرة اليمنى كافر فأسقط عينه فضربه ح أصبحت بعرق معلقة على خده و الى ح د فأتى إ القائد العظيم في الصف ا ل أ و ل وقال يا رسول الله عيني أ م ا تنظر عيني قال ادن مني فردها بيده وقال بسم الله فعادت أ ج م ل من ا ل أ خ ر ى ومنا ل ذ ي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أ ح س ن الرد فصارت على حسن ب أ ح س ن حالها فيا حسن من عين ويا حسن من رد وتقدم سعد بن الربيع وقال اللهم إ ن ي أ ب ر ا إ ل ي ك مما فعل المشركون و أ ب ر ا إ ل ي ك مما صنع م ن انهزم من المسلمين فقاتل وقتل فاندفع دمه يجري على ا ل أ ر ض وقال صلى الله عليه وسلم الله صلى عليه قالوا م اين سعد بن الربيع قالوا لا ندري يا رسول الله قال أ ي ن زيد بن ثابت اذ هفلت من سعد بن الربيع قال زيد ف أ ت ي ت ف إ ذ ا هو في ح ف ر ة ودمه قد غطاه في ا ل ح ف ر ة و أ ص ب ح في الرمق ا ل أ خ ي ر مودعا ً الدنيا مستقبلا ً ا ل آ خ ر ة وهو يطل على ح ي ا ة ج د ي د ة وعلى قصور وعلى أ ن ه ا ر وعلى أ ز ه ا ر وعلى مكالمه الله قال زيد كيف تجدك يا سعد قال يا زيد أ ب ل غ رسول الله السلام وقل له جزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أ م ت ه نشهد انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ثم تبسم ومات ثم تقدم أ ن س بن النضر ففتك بالاعداء فتكا عجيبا فلما ضرب سال دمه وقال إ ل ي ك عني يا سعد والذي نفسي بيده إ ن ي أ ج د ريح ا ل ج ن ة من دون أ ح د وثار الصوت في ا ل م د ي ن ة وارتفع صياح النساء و أ ص ب ح ت ا ل غ ا ر ة تشن من قرب عاصمته و ا ل م ل ا ئ ك ة بين السماء و ا ل أ ر ض والحرب م ش ت ب ك ة بين الكفر و ا ل إ ي م ا ن إ م ا س ع ا د ة ونصر و إ م ا سحق و ا ب ا د ة فثار حنظله شاب من ا ل م د ي ن ة لما سمع الصوت وهو ج ن ب ف أ خ ذ سيفه بلا غم فقاتل فقتل في سبيل الله فرفعته ا ل م ل ا ئ ك ة في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم تنهمر دموعه وهو يقول والذي نفسي بيده إ ن ي أ ر ى حنظله تغسله ا ل م ل ا ئ ك ة بين السماء و ا ل أ ر ض في صحاف الذهب من مياه المزن قالوا ولم تغسله ا ل م ل ا ئ ك ة قال أ ه ل ه مات جنبا وتقدم ح م ز ة رضي الله عنه وقتل س ب ع ة من ا ل ق ا د ة ثم أ ُ ث خ ن بالجراح ورمي ب ح ر ب ة فلقي الله ثم وقف على ح م ز ة والشهداء وقال ل ح م ز ة وقد ر آ ه مقطعا أ م ا م ه والذي نفسي بيده لم أ ق ف موقفا أ غ ي ض من هذا الموقف والذي نفسي بيده لئن ظفرت منهم ل أ م ث ل ن منهم بسبعين ثم اتى عبد الله بن عمرو ا ل أ ن ص ا ر ي فقاتل فقتل وقطع إ ر ب ا إ ر ب ا وبكى ابنه فقال لابنه ابك ي أ و لا تبك ي والذي نفسي بيده ما زالت ا ل م ل ا ئ ك ة ت ظ ل أ ب ا ك ب أ ج ن ح ت ه ا حتى رفعت والذي نفسي بيده إ ن الله كلم أ ب ا ك بلا ترجمان قال الله ت م ن ى يا عبدي قال أ ت م ن ى أ ن تعيدني إ ل ى الدنيا ف أ ق ت ل فيك قال اني قد كتبت على نفسي انهم اليها لا يرجعون فتمن قال أ ن ترضى عني ف إ ن ي قد رضيت عنك قال الله قد أ ح ل ل ت عليك رضواني لا أ س خ ط عليك أ ب د ا وارتبعت الراح الشهداء وقتل سبعون وسال دمه صلى الله عليه وسلم على جبينه ودخل المغفر في ر أ س ه وانكسرت رباعيته و أ ث خ ن بالجراح حتى سقط على ا ل أ ر ض و أ ت ى أ ب و سعيد قال يا رسول الله أ س أ ل ك أ ن ت أ ذ ن لي أ ن أ م ص دمك وهو الدم الذي ي س ي ر منه لينظف الجراح فتقدم ومص الدم وقال رسول الله من يسره أ ن يرى رجلا من أ ه ل ا ل ج ن ة فلينظر لهذا ولما انتهت ا ل م ع ر ك ة وقف صلى الله عليه وسلم ودمه يغني على ح م ز ة و إ خ و ا ن ه الشهداء متاثرا مجروحا ولكنه يعلم أ ن م ب د أ ه سوف ينتصر وسوف يبقى و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين فقال ص ف و ر ا ئ ي ل أ ث ن ي على ربي سبحان الله تثني على ربك و أ ن ت مصاب ك أصحابك وقد قتل نعم وان كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم الم هذه بطولات اهل الجنه وهم سلفكم الصالح وهم والله الذين نصروا هذا الدين ورفعوه في معالم الدنيا ونشره في بقاع الارض ولم يقدموا عليه مالا ولا اهلا ولا ولدا عباد ليل اذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد اجراه واسد غاب اذا نادى الجهاد بهم هبوا الى الموت يستجدون رؤياه يا رب يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا اضعناه اولئك هم ُ السلف َُّ الذين ََِّ رفعوا ََُ لا إ ِ ل َ ه َ إ ِ ل َّ ا الله َّ خ َ ف ْ ت َ ا ق َ ة ً على ََ جبال ٍَِ وسهول َُُ وبحار الدنيا و أ م ا الذين جاؤوا من بعدهم فهم قد شهدوا ا ل ه ز ي م ة ل م ن ص ر والفشل ل ل ن ج ا ح والذل لا ل ع ز لانهم م ذ ا ل أ رضوا ب ا ل ح ي ا ة الدنيا واستبدلوها ب ا ل آ خ ر ة رضوا بالزرع و ب ا ل ت ج ا ر ة و ب ا ل و ظ ي ف ة و ب ا ل ز و ج ة وبالولد وتركوا جنات عرضها السماوات و ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح ت الشهوات م ق د م ة على إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين ودمر اعداء الدين وانصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في كل مكان تحت كل س م اللهم ء فوق ك أرض ا ل عليك ب ولا ولا انا ل ي ه و و د م ه و و د ه م ب ا ل ن ص ا ر ناصرهم ى ومن و ا ب ل ش شايعهم ي ي و ومن ولا ولا ع ن منهم إنا ن أحصيهم اقتلهم اللهم عددا بددا تغادر أحدا أ تبقي ل س ك رضاك و ا ل ج ن ة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل ونعوذ بك من استديو القادسيه ت و د ع ا ش ك و ا ف ل ق ن على أ م ل اللقاء بكم في إ ص د ا ر آ خ ر الدمام هاتف رقم ثمانيه ثلاثه اثنان واحد واحد واحد صفر بالتعاون مع م ؤ س س ة صدى النور ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع وللعلم ف إ ن جميع الحقوق محفوظه ة ورحمة والسلام و الله ا عليكم ك ر ب ت